بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد ونزال الحديث في الفصل الأول من الباب الثاني هو اداب العالم في بين كذلك نزال الحديث في النوع الثامن من الاداب هو الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى ب الناس بمكارم الاخلاق ورفد ما يتعلق بهذا الاصل وذكر جملة من الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم وطالب العلمي والعالم ويتاكد في من كان على صله به بالعلم لانه داخل في مفهوم العمل به بالعلم وذكر لذلك امثله قوله من طلاقة الوجه وإفشاء السلام واطعام الطعام وكظم الغير وكف الاذى عن الناس واحتماله منهم والايثار وترك الايثار هذان أدبان والانصاف وترك الاستنصاف وهذان كذلك أدبان انصافا أن ينصف غيره والاستنصاف عدم طلب انصاف الخلق له وشكر التفضل مراد به شكر النعمة وهذا متعلق به بالخلق وأما الشكر المتعلق بالبارئ جل وعلا هذا بحث آخر وايجاد الراحة أي للناس ولا يكلفهم ما يشق عليهم والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات هذا ما وقفنا عنده وهذا داخل في جمله الصدقات وقد ثبتت في الحث على الصدقة والجود والمواساة والاحسان على جهات العموم وكذلك الاحسان إلى الرفقه والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب وامر كبير القوم اصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكتفى في حاجه المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال يعني من الكمال أنك تعطي سائل دون أن يسال قبل ان ان يسال لان تعريضه لسؤال فيه شيء من, من المنقصة وفيه مواساه ابن السبيل وفيه مواساه ابن السبيل والصدقه عليه إذا كان محتاجا وعرفنا ان ثم اصلا بالاصول تدل على فضل الصدقة بانواعها سواء كانت بمال أو بغيره وثبت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وليس فيه بذل للمال انما فيه عدل هو قول القول صدقه او معروف تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة يعني بذل المعروف به بهذا الاعتبار وان لم يكن فيه بذل للمال والكلمة طيبه صدق وبكل خطوة أو خاطوة تمشيها إلى الصلاه صدقة وتميط الاذى عن الطريق صدقه الحديث مخرج في الصحيحين قال في الاداب الشرعيه المفلح رحمه الله تعالى هذا كتاب نفيس يعتبر من من الكتب التي جمع فيها المصنف رحمه الله تعالى جمله من الآداب المتعلقه بالمسلم على جهه العموم وذكر فصولا وابوابا تتعلق بالعلم وفضل العلم واهل العلم وآداب العالم وآداب المتعلم وابن مفلح هذا من تلاميذ الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي قال فيه ابن قيم رحمه ما تحت قديم السماء افقه من مفلح والذي قاله له الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى أنت مفلح وليس أباك ابن مفلح فالانت المفلح وليس فقال رحمه الله تعالى وجاء رجل إلى الحسن ابن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها يستشفع فيه في حاجة فقضاها يعني ادها افعل لي كذا اشفع لي كذا فقضاها فاقبل الرجل يشكره فقال له الحسن ابن سهل علا ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاته كما أن للمال زكاته زكاه المال وزكاه الجاه وبلوذن نحن نرى ونحن نرى كتب الشفاعات زكاه امراتنا ثم انشا يقول فرضت علي زكاه ما ملكت يدي وزكاه جاهي أن أعين واشبع فإذا ملكت فجد فان لم تستطع فجهد بوسعك كله أن تنفع يعني اما مال تعين به المحتاج وان لم يكن مال حينئذ اما جاه وامى كلمة طيبه قال القاضي المعافه ابن زكريا ولله در القائل وإذا امرؤ اهدى اليك صنيعه من جاهه فكانها من ماله لا فرق بين الجاه وبين المال في الصدقات بل قد يكون احدهما انفع من من الاخر وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء رواه البخاري ومسلم اشفعوا هذا أمر به بالشفاعه وهو للاستحباب فلتؤجروا يعني إن شفعتم حينئذ بمجرد الشفاعه حصل الأجر ولم يرتب الأجر على قبول الشفاعه صحيح هل الأجر هنا مرتب على الشفاعه أو على قبول الشفاعة لأن الانسان قد يشفع عند غيره فيرد حينئذ اشفع فتؤجر فلتؤجر جعل الأجر مرتبا على الشفاعه اذا يعم يعم ماذا الشفاعه التي قبلت هذه الاشكال فيها عذر ثابت والشفاعه التي لم لم تقبل ان الانسان يؤجر على مجرد الشفاعة لكن بشرط الشفاعه تكون في مباح أو مندوب نحو ذلك ليس مطلق الشفاعة لان قد تكون محرمة قال صلى الله عليه وسلم يشفعوا فلتؤجروا رواه البخاري ومسلم وفي لفظه تؤجروا يعني بدون اللام رب احمد ولي ولي ابي داوود اشفعوا الي لتؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء وعن معاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يسالوني عن الشيء فامنه كي تشفعوا له فتؤجروا في تعميم الفائدة وقال صلى الله عليه وسلم اشفاعه تؤجر رواه النسائي رحمه الله تعالى عن هارون ابن سعيد الايلي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب ابن منبه عن اخيه همام عن معاوية قال ابن مفلح اسناد جيد ومن مزايا هذا الكتاب أنه يحكم على على الاحاديث في الجملة قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى والشفاعة سؤال الشفيع أن يشفع لان الشفاعه داخله في في مفهوم الصدقة وفي مفهوم كذلك بدل الجاه وكذلك في قضاء الحوائج وكله يدخل تحت بعضه قال والشفاعه سؤال الشفيع يشفع سؤال المشبوع فيه والمراد من الحديث شفاعه تؤجروا هذا الشاهد أنكم تؤجرون في الشفاعه وان لم تقضى الحوائج وان لم تقضى حواج قد يظن الظان أنه لو شفع وكتب ونحو ذلك ورد ان لا يكون داخلا فيه في الحديث لا لأن الحديث وجه الاستدلال أنه رتب الأجر على ماذا ايشفعوا فلتؤجروا رتب هذا ترتيب ان جئتني اكرمتك في المعنى فالاكرام مرتب على مجرد المجيء هذا الاصل فيه في بلسان العرب ويحمل عليه ايشفعوا فلتؤجروا اذا الشفاعه مطلق الشفاعة متى ما حصلت الشفاعه بي كلاما وكتابه ومرسول ونحو ذلك حصل الاجر قبلوا اولى هذا ليس من من شان الشافع ليس من شان الشافع كما قلنا في مجال الدعوه إلى الله عز وجل والتعليم انت مكلف بماذا بالتعليم ودعوه الناس يقبلون أو لا يقبلون هذا ليس من شانك هذا يريح المرء نعم اذا فكر الانسان دائما فهذا يسريه تعلم يقبلون أو لا يقبلون ليس من شأنك إنك إنك لا تهدي من احببت ولا شك ان الهدايه هذه هدايه التوفيق وهي داخله في تعليم العلم قبول العلم قبول النصح قبول التوجيه قبول الأمر بالمعروف والنهي عنه هذا من هداية التوفيق ليس بيدك يا عبد الله انما الواجب عليك أن تدعو وان تبين وان تنكر وان تأمر بالمعروف على ما تجب الشريعه يقبلون أو لا يقبلون ليس لك من الأمر شيء هذا قيله للنبي صلى الله عليه وسلم هينئذ نقول هذا العصر الذي ينبغي أن يعتمد فإذا كان كذلك فالمراد هنا في الحديث على ظاهره ايش فاعو تؤجر ولذلك قال ابن جوزي رحمه الله تعالى في المشكل قال والمراد من الحديث أنكم تؤجرون بالشفاعه وان لم تقضى الحوائج وان لم تقضى حواد حينئذ نيئ وهل الاجر مرتب على نية ام مطلق الشفاعه قلنا هذه التي تفعل تاره على وجه موافق للشرع وذلك اذا صحبت النيه وتاره لا تكون كذلك قيل بانه على جهه العموم لا يشترط فيه النيه نيه التقرب وذهب الاكثر من اهل العلم وهو الصواب انه لا ثواب الا بنيه هكذا قاعده فقهيه لا ثواب الا الا حينئذ لا يثاب على الشفاعه الا اذا نوى القربه الى الله عز وجل فاذا لم ينوي حينئذ لا يكون الأجر وهذا قد يقول قائل هنا الحديث جاء مطلقا ايش فاعته عممتم في وجه وخصصتم في وجه الحديث مطلق هنيدي ما وجه التخصيص في كون الشفاعه اذا وقعت لا على وجه القربة لله عز وجل أنه لا يؤجر وجاء اللفظ عاما مطلقا جاء اللفظ مطلقا قلنا بالادله الاخرى وهي الأدلة الداله على أنه لا ثواب إلا بنية وأعظم هذه الأدلة القاعده الأولى التي يذكرها الفقهاء أو ارباب قواعد فقهيه قاعده الأمور بمقاصدها وقلنا الاولى كما قال ابن السبكي في الاشباه والنظائر ان نقول قاعده انما الاعمال بالنيات لان دليلها الحديث فاذا كان كذلك ايهما اوجه وابلغ واقصر إنما الاعمال بالنيات أو الامور بمقاصدها لا شك ان الحديث أوجه واكمل ولذلك التعبير بقاعده انما الاعمال بالنيات هذا أحسن من الامور بي على كل دلت الاصول العامه على أن الثواء إنما يكون به نية التقرب سواء كان في الواجبات أو كان في في المندوبات وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم يعني في الطروك لا يؤجر الا إذا نوى وكذلك في الافعال سواء كانت عبادات واجبات او واجبات او مندوبات كذلك لا يؤجر الا بنيه فليس الحكم خاصا بالواجبات لذلك الواجب قلنا على مرتبتين واجب لا يعتد به الا بنية هذا العبادات المحضه الصلوات والزكوات والحال وواجب يعتد به بدون نيه تبرئ به الذمة لكن هل فيه أجر؟ الجواب لا فيجزئ دون نيه وتبرئ به الذمة لكن لا اجر لعموم النصوص الداله على أن الاجر إنما يناط به بالنيه نيه التقرب الى الله عز وجل واذا انتفت النيه حينئذ لا يكون لا يكون ثم اجر ولذلك اذا تامل الإنسان حينئذ فوت على نفسه خيرا كثيرا وكثيرا قليلا فيه لماذا لان ثم عشرات من المحرمات التي الإنسان يتأفف منها ولا قد لا تخطر على باله عنيد لن يثاب على تركها إلا إذا نوى أن تركها ليس لكونه أنفتها نفسه أو انها لم تتوفر له وانما تركها طاعه لله عز وجل ففرق بين من يقول أو يعتقد أو يخطر بباله انه ترك الربا طاعه لله عز وجل. دهن محرم وبين نقول أن انا ما ما جاء ما جاء ما سنح لي فرصه ان انا في هذا الشيء أو انه بعيد او لم يحدث نفسه بذلك فرق بين النوعين هذا يؤجر وهذا لا لا يؤجر اذا قوله هنا والمراد من الحديث انكم تؤجرون في الشفاعه وان لم تقضى الحوادث بالقيده ان يكون ذا صاحب نيه طيبه قال محمد بن واسع لقتيبه ابن مسلم اني اتيتك في حاجة انني اتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك يعني سالت الله تعالى قبلك هذا من حسن السؤال اذا اراد ان يسال شخصا ما ولو في أمر من الامور فيسال الله عز وجل اولا ثم يسال من قدر الله عز وجل ان تقضى على يديه لان الذي يقضي الحاجه من في الحقيقة هو الله عز وجل وانما يقضيها على يد زيد من من الناس فالذي يشرح صدره والذي ييسر لك الامور واو الى اخره هو الله عز وجل فقال هنا اني أتيتك في حاجة رفعتها الى الله قبلك فان يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك ان اذن الله عز وجل بان يحصل ما اردته لان هذا معلق به بمشيئه فان يأذن الله فيها قضيتها انت وحمدناك بل لم يشكر الناس لم يشكر الله وان لم ياذن فيها لم تقضها اطعن إذا ما شاءه الله عز وجل لن تكون وعذرناك هذا من أحسن اداب وقال محمد بن واسع القتيبه المسلم ان اتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك فان ياذن الله فيها قضيتها وحمدناك وان لم ياذن فيها لم تقضها وعذرناك اذا فصل في الامر باعتبار مشيئة البارجه الله علا لان اصل في الحوائج أن يقضيها بل أن يسال الله عز وجل دون ما سواه من البشر أو من سواه من من البشر فاذا سال ربه ابتداء سخر له من يقضي له تلك الحاجة وقال جعفر بن محمد حاجة الرجل إلى اخيه فتنة لهما حاجة الرجل الى اخيه فتنه لهما يعني بالسائل والمسئول ان أعطاه شكر من لم يعطه ان شكر من شكر من لم يعطه حقيقه هو معطي في الظاهر لكن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل لو شكر الله تعالى وشكر من اعطاه لا اشكال فيه هذا موافق للشرع لكن لو نسي ان يشكر الله تعالى صار فتنة له لأن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل فاذا شكر المعطي في الظاهر وينسى ربه جل وعلا فكان يوقع في في الفتنه ان اعطاه شكر من لم يعطه يعني حقيقه وان منعه ذم من لم يمنعه من لم يمنعه يعني ان لم يعطه عين يدن ذمه وذم من الاصل انه ذم من لم يمنعه الذي هو الشخص نفسه وإذا كان كذلك فيتوجه الذم في الحقيقة إلى الله عز وجل لان الذي أعطى ونسيت شكره هو الله عز وجل والذي منع حقيقة فذممت من منعه اين قد ذممت الله عز وجل وهذا يعتبر فتنه من من الجهتين وقال خالد بن صفوان لا تطلب الحوائج عند غير أهلها عند غير أهلها ولا تطلبوها في غير حينها ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها فإن من طلب ما لا يستحق الثوجب الحرمان وقال رجل العباس بن محمد أو لعبد الله بن العباس أتيتك في حاجه صغيرة أتيتك في حاجه صغيرة قال فاطلب لها رجلا صغيرا يعني ما دام انها لا اصلا لا لا, لا تسأل أحدا وإنما تطلب ما ان طلبته تطلب ما, ما يليق بي الصغير فان طلبت شيئا صغيرا فاطلب لها رجلا صغيرا والكبير لي للكبير وقيل لاخرتيتك في حاجه صغيرة قال اذكرها عند الحر يقوم بصغير الحاجات وكبيرها وقال بعضهم اصل العباده الا تسأل سوى الله حاجة هذا الاصل من أراد أن يسال شخصا ما فليدعوا الله عز وجل اولا وحين ييسر الله عز وجل من يقضي له حاجته فلكل أحد في الله عوض من كل أحد وليس لاحد من الله عوض باحد وفي ترجمة عبد الله بن عثمان عبدان شيخ البخاري أنه قال ما سالني احد حاجه الا قمت له بنفسي ما سالني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم فذاك وإلا قمت له بمال فإن تم يعني بالمال والا استعنا له بالاخوان اخوان يعني الاصدقاء الاصحاب فان تم والا استعنت له بالسلطان بي آخر شيء وينبغي الا يندم من رد شفاعته ولا يتاذى على من لم يقبلها ويفتح باب العذره يعني إذا سألت شخصا ما حاجه ما ولم يقضها فهنا ما اراده الله عز وجل ولا ينبغي ان يحمل الناس ما لا يحتملون لأن هذه الأمور قضاء وحوادث ليست بيدي في الحقيقه ليست بيدي هذا اعطاء ومنع والذي يعطي ويمنع في الحقيقه هو الله عز وجل وانت لو كنت صادقا فاسال اولا ربك جل وعلا ثم لا مانع اذا كان ثم أدب في السؤال فيسال المخنوقين وسيد الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعظم حقا واولى بكل مؤمن من نفسه باجماع علماء وقد روي البخاري عن عكرمه عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كاني أنظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس الا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريرة مغيث هذه فتنه هذه هي فتنا رجل معلق ب قلبه به اليس بالمسادد وعلق <تصفيق> القلب به بالمرء زوجته وهي تبغضه اذا كيف يتحدان كيف يتحدان قال هنا ألا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريره مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجه يعني اراد ان يشفع اراد أن يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لبريره لو راجعتيه فانه ابو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني يعني أمر شرعي من السماء كنبين ورسول تأمرني قال لا يعني ليس الخطاب هذا بموجب ماذا النبوه والرساله ليس أمر من الله عز وجل وليس امرا يتعلق بالشرح فعينئذ قالت له اتامرني قال لا انما انا اشفع قالت فلا حاجة لي فيه فلم تقبل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والناس في هذا الأمر ورد شفاعته معدم قبولها متفاوتون جدا كما هو معلوم من احواله والله اعلم قال ابن الجوزي كان هارون الرقي قد عاهد الله الا يساله أحد كتاب شفاعة الا فعل يعني عاهد الله عز وجل جعل عهدا بينه وبين الله عز وجل الا يساله احد ان يكتب شفاعه الا وقد كتبا وقد كتبه وقلنا هذا لا اخذ من حكم الشرع معنه لا, لا يلزم العلماء انهم يفعلون مثل ما فعلان بل قد تكون الكتابه ما هو حرج فلا يفعل وقد يكون فيه خير فيفعل قال قد عهد الله الا يساله احد كتاب شفاعه الا فعل فجاءه رجل فاخبره أن نبنه قد اسر بالروم اسر الروم وساله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه فقال له ويحك ومن اين يعرفني وإذا سال عني قيل هو مسلم اذا يكفي فارق بين المسلم اهل الكتاب فكيف يقضي حقي فقال له السائل اذكر العهد مع اذكر العهد مع الله تعالى ذكره بالعهد انت عاهدت فأطلقت لم تقيد بالمسلم او غير المسلم اذا يلزمك أن, أن تكتب فكتب له إلى ملك الروم كتب له إلى ملك الروم فلما قرأ الكتاب قال من هذا الذي قد شفع الينا قيل هذا رجل قد عهد الله لا يسال كتاب شفاعه إلا كتبه الى اي من كان يعني اي شخص فقال الملك الروم هذا حقيق بالإسعاف اطلقوا اسيره اطلقوا اسيره واكتبوا جواب كتابه وقولوا لهم أكتب بكل حاجة تعرض فانا نشفعك فيها يعني عهد الله عز وجل فتمم الله عز وجله ما عهده عليه قال مصنف رحمه الله تعالى وبذل الجاه في الشفاعات عرفنا البذ بذل الشيء المراد به العطاء بذل الشيء اعطاه وجاد به وبابه نصر والجاه المراد به المنزله والقدر يقال فلان ذو جاه أي ذو منزله وقدرن هذا شان الشفاعه شفع لا مع كل أحد عندما تكون من ماذا من اعلى إلى ادنى من ادنى الى اعلى من ادنى الى الى اعلى كنوا صاحب جاه يكون صاحبة جاه قال الراغب الشفع ضم الشيء إلى مثله والشفاعه الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه واكثر ما يستعمل في انضمام من هو اعلى مرتبه إلى من هو ادنى ومنه الشفاعه فيه في القيامه شفاعه بي في القيامه النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مرتبه من من الخلق فيشفع لهم عند الله عز وجل فيسال الادنى الاعلى فيسال الادنى الاعلى قال النووي اعلم انه تستحب الشفاعه إلى اولات الامر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد اذا اولات الامر بايديهم عاصره بايديهم امور لا لا تكون بايد الناس هذا العاصره فبيدهم الحل والعقد باشياء كثيرة اذا من كان يدخل عليهم من علماء فإذا شفع يعتبر من الأمور المستحبه قال أنه تسحب الشفاعة الى اولات الامر وغيره من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه يعني ما لم تكن شفاعه محرمه من ذلك الشفاعة في الحدود سرقه ووصل إلى الإمام فلا يجوز حينئذ الشفاعه بالات لا من نقامة الحد قاطعي يدي هذا الاصل فيه كذلك ما يتعلق بالسائر الحدود اذا وصلت إلى الإمام حنين لا شفاعة فيها البت. اما قبل ذلك فلا باس بي فيها قال ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه كشفاعه لناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته يعني ناظر على على وقف يشفع عنده من اجل من اجل ان يتخلى عن بعض المال قل هذا لا لا يجوز شرعا هذه كله شفاعة, شفاعة محرمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها ويحرم على غيرهما السعي فيها اذا علمها اذا الشافع يحرم عليه أن يشفع شفاعة محرمة المشفوع اليه يحرم عليه أن يقبل شفاعه محرمة الساع بينهما كذلك يحرمه أن يسعى اذا علم بي بذلك لان المحرم ابتداء وانتهاء وما كان في في وسائله كل ذلك يعتبر من من المحرمات قال رحمه الله تعالى ودلائل جميع ما ذكرته ظاهره الكتاب والسنه واقوال علماء الامه قال الله تعالى من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا والكفل الحظ والنصيب قال واما الشفاعه المذكوره في الايه فالجمهور على انها هذه الشفاعه المعروفه يعني بين الناس وهي شفاعه الناس بعضهم في بعض يعني من يشفع شفاعة حسنه وان كانت هي عامه لكن فسرها كثير من اهل التاويل يعني اهل التفسير بان المراد بها شفاء الشفاعه المعروفه بين الناس يعني هذا يتوسط لهذا الى اخره كل ذلك يعتبر من من الشفاعات هي مشهورة عند عند عامه الناس قال والساعي ماجور على كل حال وان خاب سعيه ولم تنجح طلبته وقد قال صلى الله عليه وسلم الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه قال النبي رحمه الله كذلك اجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام اجمعوا على تحريم الشفاعه في الحدود يعني ما جاء فيه حد كالسرقه والزنا وما ذلك بعد بلوغها يعني وصولها إلى الى الامام الى الى الامام يعني وما ينوب عن الإمام قد لا تصل الى ما لا يدري عن شيء عين تصل الى القاضي مثلا الذي نقول لا يجوز اذا وصلت إلى القاضي وأما وصولها إلى الشرطه في هذا الزمن هذا محتمل هذا تعتبر محتملا وأما قبله فقد اجهز الشفاعة فيه أكثر العلماء ان لم يكن المشبوع فيه صاحب شر وادى للناس يعني يشبع فيه لكن بشرط كالقول فيما مر معنا في العفو قلنا العافين عن الناس هذا جاءت الايه مطلقه في ال عمران وجاءت مقيده في الشوره فمن عفا وأصلح اذا العفو الذي يترتب عليه الإصلاح محمود والعفو الذي لا يترتب عليه الإصلاح بأن يكون شريرا يؤذي الناس فاذا عفي عنه زاد شره حينئذ صار هذا العفو مذموما وليس به وليس بمحمود كذلك الشفعة قد يكون انسان يعني ليس ليس من أهل اهل الشر والاذيه نحو ذلك وقع في خطا اما وترتب عليه ان يصل الى الشرطه ونحوها هل لك تشفع اولى تنظر في الشخص فاذا به رجلا عاقلا متزن الاخلاق فهو صالح لان يشفع فيه تشفع على باس لكن رجل ليس من شانه للأذية والشر حينئذ لا يجوز لك ان تشفع اذا الاعتبار هنا باعتبار ماذا باعتبار صلاح الرجل ونفسه وما يترتب عليه من مفاسد ونحو ذلك قال فقد أجاز الشفاعة فيه يعني قبل وصوله للإمام الإمام أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس وأما المعاصي التي لا حد فيها والواجب التعزير فيجوز الشفاعة والتشفع فيها سواء بلغت الإمام أم لا يعني فرق بين المعاصي التي ترتب عليها التي رتبت عليها الحدود وبين غيرها من المعاصي فالثاني يجوز مطلقا ولو وصلت الى لما بشرط الا يترتب عليه مفاسد من جهة اغراء الشخص المشروع فيه لانه سيزداد فيه في شره قال ثم الشفاعه فيه مستحبه إذا لم يكن للمشروع فيه مؤذيا وشريرا يعني بهذا القيد وليس على على اطلاقه ثم قال رحم الله تعالى وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب الى الجيران والاقرباء والرفق بالطلبه واعانتهم وبرهم كما سياتي ان شاء الله تعالى اللطف في العمل رفق فيه تلطف بالفقراء وكان التلطف عام لكن اراد به هنا ما يتعلق به بالفقراء لانهم أحوج الناس يعني الانسان المنكسر أحوج الناس الى الى التلطف والا اللطف عام في تعاملي مع الناس اللطف في العمل الرفق فيه واللطفه بكذا بره به والاسم اللطف بفتحتين اللطف هكذا فعل يقال جاءتنا لطفه من فلان بفتحتين اي هديه والملاطفه المبارره وتلطف للامر ترفق فيه وقوله إلى التحبب تفعل الى الجيران تحببت فعل من المحبه والمراد بها الموده تحبب يعني تودد فيتودد الى الناس عموما ولكن نص على الجيران الاقرباء لانهم اولى انهم اولى بالتحبب قال في التاد والتحبب إظهار الحب اظهار الحب بمعنى أن يكون ثم قول او فعل يدل على على المحبه والموده يقال تحبب فلان إذا اظهره أي الحب وهو يتحبب إلى الناس ومحبب إليهم أي متحبب عطى الاقرباء على الجيران من عطف العام على الخاص وهذا مع ما سبق داخل في مفهوم الاحسان والصدقه انما نص على ما ذكر لأنهم احق بي بذلك فالصدقه بالمفهوم الأعم ليست خاصة بي الصدقه بالمال ليست خاصة بالصدقه بي بالمال بل كل معروف يبذل قولا او فعلا يسمى في الشرع ماذا يسمى صدقه سما صدقه قال ابن رجب رحيم الله تعالى والصدقه بغير المال نوعان اذا البحث في ماذا صدقه بغير المال صدقه بالمال واضحه يعرفها الصغير والكبير لكن الصدقة بغير المال هذا مما يخفى على بعض طلاب العلم فضلا عن عامه الناس قال نوعان احدهما ما فيه تعدية الاحسان إلى الخلق يعني ما فيه نفع متعد نفع متعد ما فيه تعديه الإحسان إلى الخلق هذه صدقه متعديه وليست بالمال وكذلك هو نفع متعد وليس بالمال فيكون صدقه عليه يكون صدقه عليه وربما كان افضل من الصدقه بالمال مع كون الصدقه بالمال كذلك افهم ماذا ها قاصر او متعدي متعدي قطعا تعطيه مال فيذهب ويشتري هذا متعدي وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه صدقه متعديه ايهما افضل بالنسبه للعبد الاخر ان tamuruh wa tu'allimahu deenahu aw an tu'tiyahu maalaw law لا شك ان الاول اولى افضل اذا ليس كل صدقة بالمال تكون أفضل من الصدقه بغير المال بل قد تكون الصدقه بغير المال أفضل من الصدقه بالمال لا سيما فيما يتعلق بالشرع فتعليم العلم واقراءه القران والانكار عليه بالانكار بال... المنكر والأمر بالمعروف كل ذلك يعتبر به بي... يعتبر من شأن الدين والمال وإن كان قد يستخدمه في الدين لكنه ليس بظاهر أو ليس بالاصلي وانما قد يكون في امور دنيويه حينئذ صار هذا مقدم على على ذا اذا الصدقه صدقتان صدقه بالمال وصدقة بغير المال صدقه بغير المال نوعان قد يكون نفعا متعديا هذا النوع قد يكون اظلم من به بالمال وإن كان كل منهما نفعه متعدي قال مثل لذلك وهذا يعني النفع المتعدي والذي هو صدقه كالامر بالمعروف هذا من الصدقات بل من اعظم الصدقات وان كان قد يكون واجبا الكلام هنا في ماذا في ما هو اعم كما أن الصدقه قد تكون واجبه كذلك هنا بغير المال هي واجبته كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه دعاء الى طاعه الله وكف عن المعاصي وذلك خير من النفع بالمال ولا شك عند العقلاء أن النفع بالمال دون النفع بما هو متعلق بإحياء الروح لان هذا يتعلق به بالقلب وكذلك تعليم العلم النافع يعتبر من الصدقات هو صدقه وهو صدقة جارية إذا علمه وكتب الى اخيه اعتبره ميم من, من الصدقات وهذا ليس المراد به كذلك أن يخطب وان يعلمه يجلس ويدرس والا ماكدا قد تعلم زيد من تراه يصلي فيخطئ صلاته وتعلمه في يسمسك بهذه السنة أو بهذا الواجب الذي علمته حينئذ هي صدقة جارية ما بقي حيا ويعمل بما علمته فهو صدقة جارية لو علم غيرك هنا اذا كذلك جاء ليس خاصا بكتاب تقراه قال هنا وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وازاله الاذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الاذى عنهم وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم هذا كله يعتبر من الصدقات بغير المال وهي في الجملة أفضل من الصدقه بالمال وهي صدقة كذلك متعدية كلها متعديه لغير ليس صدقه خاصه قال رجب رحمه الله تعالى وخرج ابن مردويه باسناد فيه ضعف عن ابني عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له قوة فليتصدق من قوته ومن كان له علم فليتصدق من علمه ولعل هو موقوف خرج الطبران باسناد فيه ضعف عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقه صدقة اللسان يعني كلمه طيبه صدقه اللسان سماها صدقه وان كان الحديث ضعيفا لكن يعملون به مثل هذه المسائل صدقة اللسان قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان قال الشفاعه تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف والاحسان إلى اخيك وتدفع عنه الكريهه يعني فسروا ببعض مدلول اللفظ وقال عمر بن دينار بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صدقة نحب إلى الله من قول من من قول وجعل القول صدقة ألم تسمع إلى قوله تعالى قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها اذ انه قد يعطي المال ثم يقول اعطيتك واعطيتك لا يترك مجلسا إلا قال اعطيت فلانا واعطيت فلانا اذا ماذا انتفع ما نفع شيء لكن كلمة طيبه قد يلقيها وينساها حينئذ يحصل له الأجر عظيم قاله خرجه ابن ابي حاتم وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الصدقة أن تسلم على الناس وانت طليق الوجه يعني جعل السلام من الصدقة وجعل طلاقة الوجه كذلك من الصدقة خرجه ابن ابي الدنيا وقال معاذ تعليم العلم لمن لا يعلمه الصدقة تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقه وروي مرفوعا قالوا من انواع الصدقة كف الاذى عن الناس يعتبر من الصدقات فبالصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الاعمال افضل فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت وان الإسلام يتفاوت وحينئذ إذا تفاوت دل على ماذا على أنه يزداد بزيادة العمل وينقص بنقصان العمل أي حديث يمر بك اي الاعمال افضل اي الايمان افضل اي خصال الإسلام افضل فهو دليل على هذه المساله هذه عشرات الأدلة عشرات الادله مرجئه ليس لهم ليس لهم حده في هذا المجال البت قال الايمان بالله والجهاد في سبيله جعلوا الجهاد والايمان مقترنان مقترنين قال قلت في اي الرقابي أفضل؟ قال انفسها عند أهلها واكثرها ثمنا قلت فالا ما افعل قال تعين صانع هذا الشاهد تعين صانعا وتصنع لاخرق الأخرق والاحمق لا يحسن العمل فتفعل له شيئا ما قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدق اذا كف الكفون ماذا تركه والترك فعل في صحيح المذهب حينئذ يعتبر الاجاد صدقه والكف صدقه هذا من رحمه الله عز وجل يفعل وفعله يكون صدقه يترك الناس لالا يؤذيهم حينئذ يكون يكون صدقه فالصدقه مرتب على ماذا على الاجاد ومرتب على الكف والاذى وان كان الكف قيل أخص من الترك ياتينا ان شاء الله تعالى في في محله وقد رويا في حديث ابي ذر زيادات اخرى فخرجت المذي من حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقه وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وإرشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه هي ارض الضلال الذي تاه يعني ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقه واماطتك الحجر والشوك والعظمه عن الطريق لك صدقه وافراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقه هذا تعميم يعني ذكر امثله ذكر امثله والمراد به كل ما يتعدى إلى نفع الناس ان نكون من من الصدقات وقد تكون الصدقه جاريه بمعنى انها تبقى بعد بعد موتك وخرج ابن حبان في صحيح من حديث ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقه في كل يوم طلعت فيه شمس قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها قد يعجز الانسان عن, عن ذلك كل يوم يتصدق من المال ليس عنده مال قال إن ابواب الجنة لكثيره التسبيح والتكبير يعني التسبيح صدقه والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الاذى عن الطريق وتسمع الاصم وتهدي الاعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشده ساقيك مع اللهفان المسغيث وتحمل بشده ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك كل ذلك يعتبر من من الصدقات وخرج الامام احمد من حديث ابي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالاجر يتصدقون ولا نتصدق يصلون الخمسه ونحن نصلي يصومون ونحن نصوم ويزيدون علينا بماذا بالصدقه وبالمال ليس عندنا مال فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول ذهب الاغنياء بالاجر يتصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة لان هذه قد يترفع عن الغني الغني ما اسهل ان يخرج المال الغني غير الشحيح ما أسهل أن يخرج المال لكنه يميط الاذى عن الطريق قد لا يتنازل أن ان يدنو ويميط الاذى عن الطريق لكن هذا الفقير قد قد يستأنس به حينئذ مجال الصدقات عند الفقير أعظم من مجال الصدقات عند الغني الاغنياء في الغالب أو اغلب العام يتصدقون بالمال إلا يشاء الله عز وجل والفقير قد لا يكون عنده مال لكن عنده مجال عظيم واسع وابواب كثيرة من ابواب الصدقات فيفوق حينئذ ما قدمه الغني قال هنا وأنت فيك صدق رفعك العظم عن الطريق صدقه وهدايتك الطريق صدق عن تدل الضال وعونك الضعيف بفضل قوتك صدق وبيانك عن الأغتم صدق وغمك العجمه وزنا ومعنى فالاغتم الذي لا يفصح شيئا ومباضعه امراتك صدقه قلت يا رسول الله ناتي شهوتنا ونؤجر قال ارايت لو, جعل لو جعلها في حرام اكان ياثم قال قلت نعم قال افتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير هذا نوع من انواع القياس هذا النوع الاول كلام لي ابن رجب رحمه الله هذا النوع الاول صدقة بغير المال لكنها ماذا متعدية النفع تعديه النفع هذه قد تكون انفع وافضا للمتصدق عليه وحتى المتصدق بالصدقه بالمال فليست الصدقة بالمال مفضله من من كل وجه النوع الثاني من الصدقه التي ليست ماليا ما نفعه قاصر على فاعله هو صدقه لكنه باعتبار ماذا باعتبار صدقه المرء على نفسه عندنا ندرس السؤال هل يتصدق الإنسان على نفسه نعم يتصدق إذا سبح الله عز وجل صدقت صدق على من على نفسه اذا صدقة ليست مالية لكنها قاصره بمعنى انها ليست متعديه قال النوع الثاني من الصدقة التي ليست ماليه ما نفعه قاصر على فاعله كانواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وكذلك المشي إلى المسالذ صدقه كل ذلك من من الصدقات لكنه قاصر على فعل العبد ولا يتعدى الى الناس لا علاقه له بالناس ولم يذكر في شيء من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يذكر شيء من احاديث الصلاه والصيام والحج والجهاد انه صدقه يعني لم ياتي ذكره او اطلاقه لفظ الصدقه على هذه الانواع واكثر هذه الاعمال أفضل من الصدقات المالية افضل من الصدقات المالية لانه انما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سالوه عما يقاوم تطوع الاغنياء باموالهم يعني سبب السؤال راهه رجب الرحيم وتعالى سبب السؤال ما هو هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عام او بيان خاص الثاني انه بيان خاص لماذا لأنهم جاء جاء الفقراء واشتكوا قال هؤلاء الاغنياء يفعلون مثل فعلنا لكنهم يزيدون علينا ماذا بالمال اعطاهم الله عز وجل مالا فيتصدقون ليس عندنا شيء من المال نتصدق به فدلهم على ماذا على هذه الاعمال التي هي متعدية أو التي تكون قاصره ابن رجب رحمه الله تعالى يرى ان هذا نوعه وجنس قد يكون أفضل من المال لانه اراد ان يعطيهم أن يدلهم على شيء يفوقون به الاغنياء والاغنياء إنما فعلوا الصدقه بالمال ولذلك قال هذه الانواع قد تفوق الصدقه بالمال قال لأنه انما قالوا اكثر هذه الاعمال أفضل من الصدقات الماليه إذا فضل الشيء على الشيء انما هو باعتبار جنسه واعتبار جنسه اما اما الاحاد هذا قد يكون الثاني مقدم على الاول ولذلك نقول ماذا نقول جنس ونوع اتباع التابعين أو التابعين أفضل من اتباع التابعين ولكن باعتبار الافراد قد يكون بعض من في اتباع التابعين أفضل من بعض التابعين صحيح سامله اذا القرونة المفضله الصحابه التابعون اتباع التابعين التابعون باعتبار الجنس مفضل على من بعدهم لكن قد تكون باعتبار الاحاد من هو مقدم فيه في العلم والتقى والصلاح على من سبق هذا المراد به حينئذ ليس كل من سبح وهلل وحمد الله تعالى وكبر يكون أفضل من المات صدق بالمال لكن باعتبار الجنس بالجنس هذا أفضل من من ذاك اما باعتبار الحال قد يقوم بقلب العبد من الذل والخضوع لله عز وجل والنفقه في سبيل الله عز وجل ما يفوق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو مرائ مثلا ولم ياتي به على الوجه الشرعي اينذا نقول هذا يعتبر باعتبار الاحاد هذا مقدم على على ذاك فمراده رحمه الله تعالى كما هو كلام من شيخ سلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك تلميذ ابن قيم وابن رجب كذلك في مواضع بين ذلك ان الاعتبار بالجنس بالجنس وليس بالاحاد بالاحاد قال واكثر هذه الاعمال افضل من الصدقات المالية لانه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سالوه عما يقاوم تطوع الاغنياء باموالهم اما الفرائض فانهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها الاغنياء والفقراء إنما المفاضلة والمسارعه والمسابقه بعد الفرائض إنما يكون باعتبار هذه الفضائل وقد تكاثرت النصوص يقول ابن رجب قد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقه بالمال وغينها من الاعمال اينيذن هذا الكلام من رجل رحمه الله تعالى يبين لك ان الصدقه على نوعين صدقة بالمال وصدقه بغير المال وبغير المال منه ما هو متعد ومنه ما هو قاصد وكل منهما قد يكون افضل من الصدقه بالمال قال رحمه الله تعالى والتلطف بالفقراء والتحبب الى الجيران والاقرباء والرفق بالطلبه واعانتهم وبرهم هذا كله داخل في مفهوم الصدقة بالمعنى الاعم تشمله النصوص كلها السابقه وكذلك الرفق بهم بالطالبه واعانتهم وبرهم لانه داخل في مفهوم الصدق والسعه توصيل بكلام المصنف رحمه الله تعالى ثم قال وإذا راى يعني مما كان من مكالم الاخلاق اذا راى من أساء علمه إذا راى من لا يقيم صلاته أو طهارتهم أو شيئا من الواجبات عليه ارشده بتلطف ورفق رفقنا معطوف على تلطب معنا واحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي الذي بال في في المسجد ومع معاويه ابن الحكم لما تكلم فيه في الصلاة اذا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا فيما سبق ان المراد هنا بمكارم الاخلاق هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفعله وإذا رام ان لا يقيم صلاته أو طهارته او شيئا من واجب من الواجبات على الأرشده بتلطف يعني وجب عليه أن يعلمه لانه يعتبر من ماذا يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيما فيما يتعلق به ترك واجب اذا رايت مسلما يصلي وترك واجبا وجب عليك وجب عليك ان تعلمه هذا العلم يعتبر ماذا عينيا ولا يجوز لمن علم ان يبخل على من يصل لان هذه المسائل معروفه يعني لا يحسن أن يرقع أو لا يحسن أن يسجد أو لا يحسن ان يقرا الفاتحه وسمعته وجب عليك أن تعلمه انت تعلم وهذا يسوي فيه العالم غير لا يحتاج الى فتوى ولا يحتاج الى اذن وانما الاذن معك ما دل عليه الشرع فوجب عليك على جهة العموم أن تعلمه كما وجب عليك أن, أن تنكر المنكر في في محله أما حديث العرابي فجاء ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه, مه المراد بهذه اسم فعل معنا اكفف فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزريموه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوه فتركوه حتى بالى ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه او في المسجد منكر او لا منكر لكن ما انكره النبي صلى الله عليه وسلم بل انكر على من انكر هذا يعود الى المساله السابقه التي ذكرناها وهي فقه الامر بالمعروف والنهي على المنكر قد يؤجل ويؤخر الإنكار لما قد يترتب على الإنكار منكر اعظم هذا محل يفاق بينه لا خلاف فيه بينه العلمي وقلنا بأن مدار الأمر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل من يفقه هذا المساله وما اكثر من يتكلم فيها لكن اذا جئنا عند التطبيق حينئذ جاءت التفاوت ان ما دار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مدار بقاعدة واحدة وهي المصالح والمفاسد وبعض من يظن أن اعتبار المصالح والمفاسد هذا من باب التخذيل أو من باب النكول عن الأمر المعروف ان لا نعم قد يستغل بعض الناس من أراد أن يعتذر لنفسه أو لغيره قد يجد معاذير لكن الشرع دل على ذلك فاذا كان كذلك فندور مع الشرع اثباتا ونافيا فاذا كان كذلك هل امر الشارع بي ان يامر العبد مطلقا دون التفات إلى مصالح مفاسه هذا لا يوجد له بالشرع ومن قال بان الشرع امر ان يامر العبد مطلقا دون اعتبار لمصالح مفاسه فقد افترى على الشرع افترى على الشرع نعم قطعا لماذا لاننا قلنا فيما سبق أن الصلاة ذات وجهين يعني تاره تقع موافقه للشرع فتصح وتاره تقع مخالفة للشرع فما حكمها باطله او لا تنعقد ابتداء فاذا كان كذلك الأمر بالمعروف عبادة قد تقع موافقة للشرع وقد لا تقع موافقة للشرع متى تقع موافقة للشرع ومتى لا تقع اذلابد من سؤال من سؤالين ولابد من من جواب حينئذ قرر ابن القيم رحمه الله تعالى وثم رساله الشيخ الاسلام لتيم رحمه الله تعالى في الفتاوى وهي أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيره لكنها ليست مطلقه وانما هي مقيده بالمصالح والمفاسد متى ما ترتب منكر اعظم على الأمر بالمعروف وجب الكف يعني لا تأمر بالمعروف ومتى ما ترتب منكر اعظم على النهي عن المنكر وجب الكف وجب هذا هذا, دي... هذا شرع الله عز وجل وهذا دين فوجب الامتثال به ولذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم را ماذا را العربي يبول في في المسجد هذا منكر ماذا فعل الصحابه على القاعده على الأصل؟ أنه ماذا انكروا لم يتبين لهم ما تبينا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما يترتب من مصالح مفاسد هذه مردها الى أهل العلم ليس مطلقا ولذلك خفي على الصحابه ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فغير من باب أولى واحرى فليس كل أحد يدعي ماذا أنه يعلم المصالح والمفاسد عين يريد نقول هذا هذا شأنه عظيم ولذلك قد تكون ثما مصلحتان مصلحه كبرى ومصلحه صغرى كذلك المفسدة قد تكون مفسده كبرى ومفسده صغرى فالامر ليس بالهيئ لا سيما فيما يتعلق بالامه ونحوها قد تكون أنت في شخصك في بيتك في مع زوجك مع اهلك مع اعمامك قد يكون الامر ما يترتب عليه من خطا أمره هي لكن الامور العامه هذه يجب عرضه على على اهل العلم يجب ان يكون ثم مرجعية اهل العلم لمن اراد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ان يكون ثم مرجعية شرعية واضحه بين تدرك هذه الامور الصحابه راوا هذا العربي يبول في المسجد فانكروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم العصر في في الظاهر ما يتبادل الذين أن ينكر معهم على العرب لكنه أنكر عليه قال لا تزرموه هذا لا يلوم دعوه دعوه اذا أمر بماذا بالاستمرار على عليه فدل ذلك على أن هذا المصر هذا حديث عظيم هذا حديث عظيم ينبني عليه فهم هذه القاعده وهي أصل اصيل في هذا الباب قال هنا لا تزلموه دعوه فتركوه حتى بال ذهب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد ذلك ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامل رجلا من القوم فجاء بدلو مما إن فشانه عليه يعني فرقه عليه في من كل وجه شانه متفق عليه الحديث الصحيحين لكن ليس البخاري فيه فإن هذه المسائل إلى تمام الأمر بتنزيهها وقول لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بولهم وكذلك جاء من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قام عربي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعوه واريق على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يعني هذا وجه آخر صحابا للرفق فيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو جماعي لمسلم قال النووي وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا اذاء اذا لم ياتي بالمخالفه استخفافا او عناده يعني الرفق في موضع والشدة والغضب مع أهل المنكرات في موضع آخر بمعنى أن الرفق ليس مطلقا صاحب المنكر قد يفعل المنكر عن جهل عين اذا يرفق به وقد يفعل باب الاستخفاف لا يبالي باحد هذا يختلف الوضع معه في شدة ونحوها قال وفيه يعني في هذا الحديث دفع أعظم الضررين باحتمال اخفهما وارتكب الاخف مين ضررين وخيرا لدى السواه هذين ضرران كل منهما ضارر لكن احدهما اشد من من الاخر حينئذ أفعل ماذا أفعل الضرر الذي أخف مفسد المفسد الاصل فيها انها منهي عنها صحيح هم لا المفسده منهي عنها حينئذ أرتكب يعني اعمل انا المفسده الاخف اذا قد ارتكب منهي عنه اسكت عن المنكر على منهي عنه لدفع ماذا مفسده اعظم اذا ارتكب الاخف من ضرين بمعنى أنك تتلبس وتاتي بالاخف من المفسدتين أو من الضررين دفعا للمفسده الاعظم أو الضرر الاعظم هذا يحتاج الى فقه ليس بالامر الهين ليس كل من يدعي انه يعرف هذا انما مجرد دعاوى وكثيرا ما نسمع الكلام وهو كاسمه كلام لكن العمل شيئون شيء آخر قال فيه دفع اعظم الضررين باحتمال اخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه إذن قد تسكت عن بعض المسائل التي قد يظن الظن هذا في الأمر المتيقن كيف بالامور التي هي ظن هذا لا يحل لا تحكم عليه بان ممكن الا معه اليقين انه او غلبت الظن أنه منكر اما المشتبه هذا الاصل فيه عدم عدم الإنكار. هذا لا قال هنا وفيه دفع اعظم الضررين باحتمال اخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوهم قال العلماء كان قول صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين احداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر هو الشخص تضرر لو حبس نفسه فجاه اصابه ضرر واصل التنجيس قد حصل هو نجس المسجد وإن كانت النجاسه اقل لكنه قد حصل التنجيس حصل الاعتداء على على المسجد لكن لو لو لو نهاهه وكفى حبس نفسه قد تضرر هو لانه هذا يسبب له ضررا قالوا واصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته اولى من اقاع الضرر به والثاني أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو اقاموه في اثناء بوله لتنجست الثياب وبدنه ومواضع كثيرة ومواضع كثيرة من المسجد مواضع كثيرة من من المسجد والله اعلم اذا ثم قاعده سنبطت من هذا الحديث وغيره والآيات وغيره ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في, في مكه العهد المكي باق على اصله خلاف لمن يقول بأنه منسوخ لا ليس منسوخ وانما الكف عن الكفال لعدم شرعية القتال انذاك هو الذي قيل بانه منسوخ او كذلك واعرض عن المشركين هذا منسوخ بالأمر بالقتال لكن في حالة الضعف فالاصل بقاه ما كان في العهد المكي هذا الصواب هذا الحق وهذا كلام الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيره من, من الفتاوى لعلنا نجمعه نجعله في درس ان شاء الله تعالى واما حديث معاويه بن الحكم فهو معاويه من الحكم السلم قال بين أنا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم في الصلاه جماعه فقلت يرحمك الله فرمان القوم بابصاره يعني تكلم في الصلاه تكلم في الصلاه عطس قال ارحمك الله فرمان القوم بابصاره فقلت واثك لامي ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكن لكنني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني كهرى يعني نهرني ما, ما نهرني كهرو بمعنى نهر ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إذا من انكر منكرا لا يزجر ولا يشتم ولا يسب ولا يلعن ولا ولا الى اخره لان هذا الأصر فيه الانكار أن تبين هذا حرام لا يجوز اتق الله خالفت إلى اخري أما اللعن والسب والشتم هذا ليس من الدعوه في شيء وليس من انكار المنكر فيه في شيء البت هذا النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صل كما رايتم بنص لان كثير من طلبه العلم يعتني عنايه فائقه وهو محق في كونه يعتني بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا وقد ينازع جمهور اهل العلم في إثبات سنه لكونه لم تثبت وهذا حق له أن ان ينازع فيقول هذا لم يدل عليه الدليل لكن إذا جاءت المسائل الاخرى يحصل عنده شيء من التقصير واذا نوقش في مسألة ما هذا لم يثبت هذا لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم بدا ياتي بي بالعلل والامور التي هي من قبيل الراي وليست من قبيل النص والوقوف معه مع النصوص لان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه ولذلك قلنا مرارا أن الدعوه في اصلها عباده وعرفنا فيما سبق ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض من افراض الدعوه الى الله عز وجل واذا كان كذلك قد مر معنا وسياتينا سبحانه وتعالى كذلك في كلامه بقاسم رحمه الله تعالى في في الحاشيه ان العباده ان الدعوه عباده ادعوا الى سبيل ربك امر اولى أمر كذلك العباده الدعوه عباده اما واجبا وإما المسحبه اذا قاعده ما هي ان العباده لن تصح ولا تقبل الا بشرطين الاخلاص والمتابعة لو دعا الى غير الله عز وجل يقول الكل ماذا هو مرائي معجب الى اخره ياثم ياثم لانه حصل عنده خلل في الشرط الأول وهو الاخلاص اذا اتفقنا على اشتراط الاخلاص المتابعة كيف نحققها هنا ياتي هذا محك هذا محك لمن يدعي الى الله عز وجل المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ان تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد هنا ان نستعمل المايك او ما نستعمل ان نسجل بعض الناس عندهم خفه في العقل إذا قيل أنك تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنك ستحرم الشريط وتحرم النت وهذا هذا, هذا خلل في العقل هذا لا يقول به احد هذه الوسائل لكن ما الذي يكون في في التسجيل ما الذي يكون فتتكلم به في قناه كونك تظهر في قناه هذا لا أحد ينازعك فيه ولا يقل بانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله اذا لا, لا تفعل قل لا انما المراد ان تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوه كيف دعا الناس ليس عنده الا ايه نقراها او كلام هو حديث نبوي باعتبارنا نحن ولم ياتي لا بانشيد ولم ياتي بتمثيل ولم يأتي بتنازلات عن أصول ونحو ذلك وانما جاء بي بالوحي فحس فدعوه الناس قائمة على على الوحي ولا تفرق كذلك بين ماذا بين مسائل الشرع واشعاع الاسلام لان نص على مساله واحدة لأن بعض الناس إذا اذا اغرق في طلب العلم يريد ان الناس كلهم يطلبون العلم هذا حق فيما هو واجب عليه لكن هل تريد أن الناس كلهم يصيروا علماء هذا من المحال هذا من من المحال حينئذ لا يدعو بما يعتقده وفي حسب ويختار عبادة ما دون سائر العباده كلها تدعو إلى الشريعة كاملة من ترجح عنده العلم فليتعلم من ترجع عنده الجهاد في سبيل الله فليذهب وجاهد من من إلى اخره قل هذه كلها طرق تؤدينا إلى الجنة ويختار الانسان ما هو اوفق له كما قال مالك رحم الله تعالى فيما فيما سبق اذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا معاويه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني اذا الدعوه إلى الله عز وجل قائمه على شرطين الاخلاص والمتابعه كيف تحقق الاخلاص هذا واضح مبين ولا احد نازع فيه ولذلك يوصي بعض بعضا إذا دعوت الى الله عز وجل انوي أخلص الله عز وجل لا تريد بدعوتك ماذا الناس ما عند الناس أو الدنيا أو الى اخري لكن المتابعة هذه لا ذكر لها لا تذكر قليلا من يذكر المتابعة في في دعوه الله عز وجل او في الأمر بالمعروف والنهي عن لا وجود لها وهذا خلل كبير دعوه عباده والصلاه عباده صلوا كما رايتموني اصلي هذا ليس خاصا بالصلاه وانما زكوا كما زكيتوا حجوا كما حججت ادعوا الى الله عز وجل كما دعوت وقص عليه سائر العبادات ليس خاصا به ولذلك الايه عامه وهي اصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وتروكه لقد قال لكم في دعي بفيه يدل على الظرفية في ذاته في رسول الله اسوهت اسوهت اسوهت حسنه من التعس حين يدن يفعل كما فعل ويترك ما كما ترى كما ترك ما ذكر مرارا قال هنا إن هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى قوله فبابي هو وامي ما معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فيه بيان مكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به وانك لعلى خلق عظيم كما مر ورفقه بالجاهل ورعفته بأمته وشفقته عليهم وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه قوله فوالله ما كهرني أي من تهرني هذان حديثان عظيمان فيهما أصول تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال رحم الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق بي بالثامن قال التاسع يعني الادب تاسع من الاداب المتعلقه بالعالم وكذلك طالب العلمي أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية من الاخلاق الرضيه ان يطهر اي طهارته او تطهيره يقال طهر الشيء طهاره والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس وهم قوم يتطهرون اي يتنزهون من الأدناس لأن الدنس والخبث والخبث قد يكون حسيا والقدر كذلك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا حسي معلوم وظاهر والمعنوي قد يكون متعلقا به بالقلب ونحو ذلك أن يطهر باطنه اراد به القلب وظاهره اراد به لسانه والجوارح من الأخلاق الرديه الاخلاق الرديه قالوا ردا الشيء رداءة فهو رديء فعيل أي وضيع خسيس وعرفنا أن الأخلاق على نوعين منما هو حسن ومنما هو سيئ والمسلم يتجنب السيئ ويتخلق به بالحسني فيدفع السيء به الحسد ويعمره قالوا عمره يعني الدار اهله يعني سكنوه واقاموا به ويعمره بالاخلاق المرضيه اي المرضيه وعرفنا ان سيء الاخلاق ومرضيه الاخلاق قد يكون مرده الشرع بمعنى يكون دليله دليل شرعي وقد يكون مرده كذلك ماذا العرف يعني ثم اعراف يتعارف عليه الناس مما ما هو حسن ومما ما هو قبيح هذه الاعراف ما لم تخالف الشرع فهي معتبره فهي معتبره وحينئذ تكون محكمة يعني لا بأس أن ينتقد الشخص لكونه قد خالف عرفا بشرط ان يكون هذا العرف ماذا لا يخالف الشرع بل الاعراف لا تثبت اصلا الا اذا لم تخالف الشرع اذا هذا الأدب يعتني بطهارة القلب وكذلك صلاح القلب وكذلك طهارة الظاهر من الاخلاق الرديه ويعمرهم يعني يقيم محله الاخلاق الرضيه يعني المرضيه هذا تاكيد منه رحمه الله تعالى لما سبق اشبه ما يكون به بزياده تفصيل مع الاشاره الى اهميه صلاح الباطن قال ابن قيم رحمه الله تعالى فان اعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها اعمال القلوب العمل قد يكون باطلا وقد يكون ظاهرا عمل القلب كالاخلاص والمحبه لله عز وجل والخوف والرجاء والانابه والذل والخضوع وسائر افعال القلب التي تتعلق بعبوديه القلب أن القلب له عبوديه كما أن اللسان عليه عبودية كما أن الظاهر عليه عبودية وعرفنا أن محال العباده ثلاثه القلب واللسان واعمال الجوارح كل واحد من هذه الثلاث يعبر عنه بانه محل يعني يتعبد هو يتعبد لله هو عبد لله عز وجل حينئذ يناسبه من الاعمال ما لا يناسب اللسان والجوارح فاللسان ينطق والقلب لا ينطق والعاصي والجوارح لا تنطق واللسان ينطق هكذا اذا من من عبوديه القلب اعمال القلوم التي يعبر عنها ب السلوكيات التي انسلكها سار بها إلى الله عز وجل قال ابن القيم فان اعمال القلوب مقصوده ومراده لذاتها بل في الحقيقة اعمال الجوارح وسيله مراده لغيرها هذا يبين لك منهجا عظيما وهو ان تعرف انت اولا في نفسك وان تعرف كذلك في مسارات الناس إذا كانت اعمال القلوب مقصوده لذاتها بل اعمال الجوارح قد تكون مقصوده لغيرها وهو صلاح الباطن اذا يعمل بظاهره من اجل ماذا أن يصلح قلبه وأن يعمل بقلبه لذاته صلاح القلب صار ماذا صارت العناية والاهتمام بصلاح القلوب اعمال القلوب اكد في الشرع وقد حكى الاجماع على ذلك من قوله سبحانه وتعالى ان اعمال القلوب اكد من اعمال الجوارح فواجباتها أعظم من واجبات الجوارح والمحرمات التي تقع في القلوب من الحسد والغل ونحو ذلك هذه أشد تحريما من أعمال الجوارح هذا يجعل الانسان ماذا ان يغير الاتجاه وهو ان يكون ثم اهتمام بالظاهر وهذا حتى في مجال الدعوه لله عز وجل فاما تركيز على واجبات الظاهر واما القلب هذا منسي ولا يذكر إلا إذا أريد أن يذكر الصوفيه ونحو ذا قل هذا خلل خلل في اعتبار التعامل مع النفس وخلل في التعامل مع الناس بل الاصل هو صلاحه صلاح القلوب قال رحمه الله فإن اعمال القلوب مقصوده ومراده لذاتها بل الحقيقه اعمال الجوارح وسيله مراده لغيرها فإن الثواب والعقابه والمدح والذم وتوابعها هو للقلب اصلا وللجوارح تبعا ولا يفهم من هذا وقد فهم بعض المرجئه بالكثير من المرجئه زمن هذا ان ابن القيم يرى ان اعمال الجوارح ليست داخله مسمى ليما هو لم يتعرض لهذا وانما تعرض لماذا الى ارتباط احدهما بالآخر ايهما اصل وايهما فرع صلاح القلب اصل وصلاح الظاهر فرع لا يلزم من ذلك الا يكون ألا يكون عمل الجوارح ليس داخل في مسمى الايمان هذا لا يكون الا في من سأفهمه ولم يفهم عن الامام رحمه الله تعالى مقصودا وانما اراد ان اول ما يعمر الانسان في نفسه إنما يعمر قلبه ثم تأتيه اعمال الجوارح تبعا لان الثواب والعقاب ابتداءا يكون على على القلب فاذا كان كذلك لعلاقه بهذا المساله لما ذكره قال وكذلك الاعمال المقصود بها اولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه قال وجعلت اعمال الجوارح تابعه لهذا المقصود مراده وان كان كثير منها مرادا لاجل المصلحة المترتبة عليه فمن اجلها صلاح القلب وزكاته وطهارته واستقامته في من أجلها لا باس ان يغلط بهذا وذاك اذا صلاح القلب اصل صلاح الظاهر فرع وهذا قلنا يدل عليه الحديث ولذلك ابن تيميه رحمه الله ما يتعرض لمسائل اعمال القلوب الا ويذكر حديث الا وان في الجسد مضغه إذا صلح صالح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله هذا أصل فيه في هذا المقام وهو اصل كذلك في مسألة التلازم عندها السنه والجماعه في مساله الإيمان تلازم بين الظاهر والباطن إذا صلحت صلح صلحت صلحا اذا رتب صلاحا على على صلاح وقدم صلاحا اول وهو صلاح القلب إذا انتفى انتفى اذا اذا فسد الذي في القلب فسدت الاعمال إذا صلحت الأعمال القلب صلحت الاعمال اذا هذا الترتيب ترتيب في الوجود وفي الانتفاء كذلك هذا عصر عصين في هذا المقام قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى والقران شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه أي في القران من البينات ما يزيل الحق من الباطن هكذا عبارة الفتاوى ما يزيل الحق من من الباطن بمعنى اراد رحمه الله تعالى أن الباطل يزال من القلب فيبقى الحق لأن الشبهات شبهه هي التباس بين ماذا بين حق وباطل القرآن فيه ما يزيل الشبهات حين اذا ازيلت الشبهات بقي ماذا بقي الحق هذا لاصمه فيزيل أمراض الشبهات المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه عند الإنسان إذا وقعت عنده شبهه اين لا يرى الحقائق كما هي عليه يرى الامور بالعكس ولن يكون رايا وناظرا للحق الا اذا فك الباطل عن الحق وهذا إنما يكون بي بالقران لما كل شبهه إنما تزال بماذا بدليل القرآن والسنة كما قللنا ذلك في كشف الشبهات وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصصين التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب يعني في القرآن من البينات ما يزيل الشبه وفي القرآن ما فيه كفايه عبره كفاية في ماذا في صلاح القلب ولذلك صلاح القلوب لن يتم إلا بالوحي لن يتم الا بمن أراد إصلاح الناس بالتمثيليات ونحوها مسلسل اقول هذا لن يصلح الناس هذا سيفسد الناس وكذلك الاناشيد التي يعتليها صباح مساء الناس وهذه لن تصلح الناس وانما الذي يصلح الناس ما هو محصور ليس ليست المسألة قابل للاجتهاد وليس لاحد الرأي البتة لو قيل بان هذه في اصلها التمثيل في اصل مباح والأنشيد في اصلها مباح قد يرى بعضهم هذا الراي لكن فرق بين ان يكون مباحا يتعاطاه على أنه مباح كما يشرب فنجان قهوه وشاي ويتسلى به وبين أن تجعله وسيلة في الدعوه فاقم بين مسالتين قدرنا أن نشيد مباحا اذا ما في باس نشيد انت والسمع لكن تجعلها اصنا في الدعوه الله عز وجل انها ترقق القلب وترفع المعنويات قل لا هذا لا يكون إلا بالوحي ولو حصل شيء فيما يتعلق برفع المعنويات وزياده الإيمان بهذه دون القرآن هذا خ الانتكاس هذا انتكاس فيه في الفطره انتكاس في المفاهيم لأن الذي يزيد الايمان اذا تليت ايات القران ازداد بها الإنسان ماذا هدى وايمان واما ما عدا يرى مسلسل لفلان وفلان يقول هذا لا يزيد ايمانا ولا يزيد نشاطا ولا رفعه في في الإرادة ولا يجعل الاراده المترددة جازمه كذلك سائل المباحات وإنما الذي يجعل عاصرا بذلك هو ماذا هو الوحي فقط وليست المساله اجتهاديه يعني بعضهم يرى هذه مسائل فيها خلاف وان بعضهم يرى كذلك كلها ليس من شأنك إنما حصر النبي صلى الله عليه واله هدايه الناس في ماذا في القرآن والسنه فحسب أمور أخرى جائزة لا تدخل في مجال الدعوه بالتا لو أدخلت في مجال الدعوه فهي بدعه لماذا لان الدعوه عباده والعباده لابد فيها من المتابعة كان الانشاد موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد حسان وقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا اشكال فيه هذا لا نحرمه لكن ان يكون الانشاد على على مستوى بل يكون اعلى من مستوى الاغاني المحرمه حينئذ صار محرما صار محرم لا لذاته وانما لما اتراهم من أمور مزينه له ورافعه له إلى مستوى الفسقي واهله واهل الفسق قال رحمه وتعالى وفيه من الحكمة والموعظة الحسنه بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبره ما يوجب الصلاحة القلب وهذا ينبغي ان يعتني به طالب العلم لانك ستكون بعد ذلك ماذا داعيه فإذا لم تحسن ما الذي تدعو إليه وكيف تدعو هذه مصيبه عظمه يعني انت تقرا تقرا القران وتقرا التفسير وليس ثم ما يدعى اليه وبه الا القرآن فنريد جعل شيء اخر يدعى الناس به هذا خلل في المنهج وإنما صلاح القلوب ليس إلا في في الوحي فحسب يجب أن ان تعتقد هذا عقيده واضحه بين وأما مجالات الاجتهادات ومزاده الناس انها هي مجرد اراء ليس عليها دليل البت بل ولا رائحه دليل انما هي اهواء قال فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاده يعني القلب قد يتعلق بماذا يتعلق بالمعصيه قد يتعلق بماذا بالمعصيه وينفر عن الهدى لكن إذا عمره بالقران والايات البينات الواضحه انعكس عنده الامر صار يرغب في ماذا؟ في الخير والهدى وينفر عن عن الشد والردى قال في مزين للأمراض الموجبة الموجبه للارادات حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويقتدي القلب من الإيمان والقران بما يزكيه ويؤيده كما يقتدي كما البدن بما ينميه ويقومه يعني البدن له غذاء والقلب له له غذا البدن له غذا الغذاء هذا قد ينفع وقد يضر كذلك ما يتغذى به القلب قد ينفع وقد يضر حينئذ معرفة الضار عن النافع فيما يغذي القلب يجب أن يكون كمعرفتك انت فيما ها ينفع ولا يضر من غذاء البدن صحيح يعني لو اعطي انسان اكلا يعلم ان هذا مضر ياكله لا لا ياكله لكن باعتبار ما ما يكون بالقلب قد لا يميز يقع عنده خلل لا يميز ان هذا ينفع او لكن يجب ان تعلم كقاعده ليس بالأمر الصعب هذا ينفع او باعتبار قبل لا ما جاء عن الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نافع ما جاء عن غيره فهو ضار يحتاج الى دليل لا احتاج الى دليل امر واضح طالب العلم اذا تقدم قليلا في العلم يدرك أنه لا صلاح لقلبه إلا بالوحيين ولا فساد لقلبه إلا بترك الوحيين هذه قاعده لا تحتاج الى ليل دليل لا يحتاج نظر فيها لانها واضحه بين وهذا الذي يعنيه رحم الله تعالى هنا في في كلامه قال فإن زكاه القلب مثل نماء البدن والزكاه في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكى الشيء اذا نما في الصلاح فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيل حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالاغذيه المصلحه له ولابد مع ذلك من منع ما يضره يعني تنميه البدن باعطائه ما يصلحه ويبقى شيء اخر وهو ان تمنعه ما يضره كذلك القلب يحتاج أن تعطيه ما ينفعه وهو الوحي ويجب عليك أن تكفه عما يضر من أمراض القلوب والفواحش والذنوب ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى كما يحتاج البدن أن يربى بالاغذيه المصلحه له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذه قال والصدقه لما كانت يطفي الخطيه كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها يعني الصدقه بالمفهوم العام السابق يزكو بها القلب ينمو بها القلب يعني يزداد ايمانه ويزداد صلاحه وعبوديته وقربه من الله عز وجل قال وزكاته معنا زائد على طهارته من الذنب طهارته من من الذنب يعني زيادة الايمان لها اعتباران زيادة باعتبار فعل الصالحات وزياده باعتبار ماذا الكف عن المعاصي لانه اذا كف عن المعصية بنية القربه زاد ايمانه وإذا عمل صالحا كذلك زاد ايمانه لكن فرق بين الزيادتين قال الله تعالى هنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فجعل الصدقة سببا ل للطهره وجعل الصدقه سببا ل زياده الايمان والزكاه بها قال وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئه في البدن ومثل الدغل في الزرع أراد أن يبين لك أنك إذا اصلحت قلبك بالوحيين وجب عليك دفع ما يضره فإذا اراد العبد أن يصلح قلبه وحينئذ قد يستمع القران ويتعلم الى اخره لكن لا يكف عن المعاصي اذا اعطى القلب ما ينفعه لكن بقي الجانب الآخر وهو دفع ما يضره وهو الفواحش والمعاصي والذنوب فإذا كان مصرا على الذنوب والمعاصي حينئذ لن يتم للقلب صلاحه لان صلاحه مركب من شيئين ايجاد تحليه ولابد ماذا؟ من التخلي التخلي المراد بها ترك الفواحش والذنوب ونحو ذلك اذا لن يتم صلاح القلب الا بهذين الأمرين كما أن البدن لن يتم نمائه الا باعطائه ما يصلح وكذلك الكف عما يضره واما أن تعطيه ما يصلحه وتاكل وتشرب ما يضره اذا سيهلك سيفسد البدن كذلك القلب لن يستفيد من الوحي الا بمجانبته ما يكون ضررا عليه من المعاصي ونحوها قال فإذا صفرغ البدن من الاخلاط الرديئه كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوه الطبيعيه والصراحه فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كان الافراغ من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا واخر سيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وارادته للاعمال الصالحة وصراح القلب من تلك الحوادث الفاسده التي كانت فيه فزكاه القلب بحيث ينمو ويكمل هذه مقارنه حسنه منه رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان القلب قد يخفى ما يصلحه وما ينفعه وما يفسده ويضر على الناس لكن صلاح البدن هذا لا يخفى يعلم ان هذا ضار لا يمكن ان ياكله يعلم ان هذا المسروق ضار لا يمكن ان يشربه قطعا هذا لكن القلب حينئذ نحصل فيه تنازع بين الأمرين قال رحمه الله تعالى ولكن حياه البدن بدون حياه القلب حياه البدن بدون حياه القلب من جنس حياه البهائم لها سمع وبصر وهي تاكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداء قال فشبههم بالغنم يعني شبه الكافر بماذا بالغنم الذي ينعق به الراعي يعني يدعوها صوت لها وهي لا تسمع الا نداء تسمع صوتا فقط لكن لا تفقى ما هو ما هو الصوت كذلك الذي ينمو بدنه وليست له عنايه الا به بالبدن ويهجر صلاح القلب مثله كمثل ما مذك. قال رحمه الله تعالى واصل صلاح القلب هو حياته وسينارته قال تعالى أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما ممثله في الظلمات ليس بخارج منها لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله لينذر من كان حيا حيى ما حي البدن لا حياه القلب المراد به هنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لان الكافر حي بهذا الاعتبار في حيات امله في روح لكن المراد هنا حياه القلب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وفي الفتاوى رحمه الله تعالى سئل سؤال سؤالا مهما ايما أولى معالجه او ايما اولى يعني امران ذكر له أمران معالجه ما يكره الله من قلبك مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤيه الاعمال وقسوه القلب وغير ذلك مما يختص بالقلب من درانه وخبثه يعني اعمال القلوب المفسده له لان الحسد عمل قلبي ولكنه مفسد لهم ايما أولى أن يعتني العبد المسلم هذا على جهة العموم كله مسلم لان هذه واجبات ومح... ومنها ما يقابله واجبات وهي محرمات بذاتها أن يعتني بفقه هذه المسائل أو الاشتغال بالاعمال الظاهرة من الصلاه والصيام وانواع القروبات من النوافن والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه عنده حسد وعنده غش وعنده سوء ظن بالناس والمسلمين ولكنه يكسل لماذا من النوافن يصل من الاثنين والخميس وثلاث البيض الى اخره ولا يعتني بهذه الامور ايهما اولى ما الجواب لا شك ان ما كان محرما فهو مقدم ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى محرمات القلوب اكد من محرمات البدن يعني مجاهده الحسد والغل والغش للمسلمين اعظم اجرا من مجاهده الزنا ونحو ذلك وهو اكد كذلك في الشرع واجبات القلب من الاخلاص والمحبه والرجاء ونحو ذلك اكد مما يتعلق بالظاهر قال رحمه الله تعالى مجيبا فاجاب رحمه الله تعالى الحمد لله هي فتوى قصيره قال الحمد لله من ذلك ما هو عليه واجب يعني مما ذكر وان للاوجب فضلا وزياده كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه يعني ما ذكر من الاعمال الباطنه والظاهره منها واجب ومنها نفل فحينئذ القاعدة ما هي الواجب مقدم على على النفل ترق الحسد واجب صحيح املا ترق الغل والغش واجب اذا الاشتغال به اعظم من نوافل الصلاه والصوم والحج اذا تعلم ماهيه الحسد والأسباب المضيه إلى الحسد وعلاج الحسد هذا اكد من أن يشتغل العبد بماذا بصلوات يركع وليست هي ببالفريضه اذا أفضل ما يعتني به العبد هو الواجبات سواء تعلقات الواجبات بالباطن أو بالظاهر ثم أعظمهما عند التعارض مقدم يعني اعظمهما وجوبا فواجبات القلب أعظم فهي مقدمة قال ما تقرب الي عبدي بمثل ادائي ما افترضت عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه قال والاعمال الظاهره لا تكون هذه قاعده من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نفيسه والاعمال لا تكون صالحه مقبوله إلا بتوسط عمل القلب ليس عندنا عمل ظاهر منفكا عن عمل الباطن لا يمكن أن يقبل عمل الظاهر إلا بتوسط عمل القلب ولن يكون العمل الظاهر صالحا إلا بتوسط عمل القلب فصلاه لا قلب فيها قاويه لن يستفيد منها إلا براء ذمه في الظاهر فقط صيام لا تعلق للقلب به إنما هو في الظاهر فحسب اذا الاعمال الظاهر لا تكون صالحة مقبوله إلا بتوسط عمل القلب فإن القلب ملك والاعضاء جنوده فإذا خبث الملك خبثت الجنود اذا كان الملك خبيثا فالجنود مثله ان لم يكن اخبث حينئذ نقول هذا مثل اراد رحمه الله أن يمثل القلب بماذا بالملك والاعضاء هذه الجوارح هذه جنود فإذا خبث الملك فالجنود تكون ماذا كذلك فان القلب ملك واعضاء جنوده فإذا خبث الملك خبث الجنود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وكذلك اعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد بل هذا أصل من اصول الايمان عند اهل السنه والجماعه اصل من أصول الإيمان عند اهل السنه والجماعه تلازم بين الباطن والظاهر إن عمر الباطن بالتقوى والعبودية أثر في الظاهر ولابد فإذا لم يؤثر دل على خلو القلب من اعمال القلوب هذا اصل اصيل عند اهل السنه والجماعه قال وكذلك اعمال القلب لا بد ان تؤثر فيه في عمل الجسد وإذا كان المقدم هو الاوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا اوجب مثل ترك الحسد والكبني فانه اوجب عليه من نوافل الصيام ترك الحسد وترك سائر المحرمات القلبيه هذا آكد عليه من نوافل جميع العبادات صلاة وصوما وحجا فالاشتغال به آكد فإذا اشتغل هنا مساله تاتي اذا اشتغل بالنوافل عن تعلم ما يتعلق بالقلب ها هنا ياتي كلام الكعب السابق بالمباح هنا جاء فيه في المندوب وهو يكون آثما يلزم من ذلك ماذا انه لو اشتغل بنوافل العبادات ولم يعنى عناية باعمال القلوب من حيث تصحيح المسار بأن يعرف الحسد لا إذا اذا وجد وشعر به او الغل وسوء الظن ونحو ذلك حينئذ يكون آثما لانه اشتغل بمندوب عن عن واجبين هذا يدل على ماذا على أن المندوب بهذا الاعتبار صار صار محرما وعرفنا ذلك فيما فيما سبق قال الرحمن تعالى مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من النوافل الصيام وقد يكون مما سمي ظاهرا افضل مثل قيام الليل فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطه ونحوها بمعنى أن ما يكون في القلب قد لا يصل إلى التحريم قد لا يصل لا إلى التحريم كل الاشتغال في خواطر هي مشغلة للعبد كما مر معنا بلا وس كلام من قيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببالناس حينئذ هذه الخواطر التي ليست محرمة في اصلها الاشتغال بنوافل العبادات افضل كذلك لان هذا يعتبر مندوبا حينئذ هذا تركه مباح اذا المندوب مقدم على المباح لكن إذا ثبت أن عمل القلب يكون محرما حينئذ لا يقدم عليه سائر النوافل لا يقدم عليه سائل النواف بل يجب عليه أن يعمر قلبه بطاعه الله عز وجل تحقيق العبودية ولا يلتفت إلى ما يشغله عن عن ذلك قال وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر والصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الاثار العظيمه هي أفضل الاعمال والصدقه انتهت فتواه رحمه الله تعالى وهي موجوده في الجزء العاشر وقال أيضا وقال الله تعالى لينال لي الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبه وغاية الذل والاخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل وهذا كل مما يبين أن عباده القلوب هي الاصل عباده القلب أصل وعباده الجوارح فرع هذا أصل اصيل عبادة القلب اصل وعباده الفرع وعباده الجوارح فرع اذا يهتم المرء بماذا يهتم بهما معا هذا الاصل لكن يولي ويعطي عبادة القلب أكثر وقته من عباده الجوارح وهذا كله بعد اداء فرائض التي يركن الإسلام قال وهذا كل مما يبين ان عبادة القلوب هي الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغضه اذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب والنيه القصد هما عمل القلب فلابد في المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم من اعتبار النية والقصد قال الهيثمي في الزواجر واما كبائر الباطن كبائر الباطن تسميه صحيحة املا نعم إذا الكبائر ليس دائما هي الزنا واو الى خير والربا لا ثم كبائر تتعلق بي بالباطن كل محرم وجاء فيه تحقق حد كبيره صار من من الكبائر قال وأما كبائر الباطن فيجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها صحيح حق املا حق لانه إذا كانت كبيرة وكانت محرمه وجب على المكلف أن يتخلص منها ولن يتخلص إلا بمعرفتها فكيف يعرفها لابد من العلم بها لابد من المعالجه لابد من المزاوله اذا تخلص من هذه يعتبر من من الواجبات وأما كبائر الباطن فيجب على المكلف معرفتها ليعالج الزوالها لان من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله بقلب سليم صحيح من كان فيه مرض من هذه الأمراض المتعلقة بالباطن هل اتى الله تعالى بقلب سليم الجواب لا, لا ومن الأمراض التي تعتوره وتعتريه الكفر والعياذ بالله والنفاق كفر كذلك يتعلق بالقلب ويتعلق ذلك بالظاهر صحيح يتعلق بالباطن ويتعلق كذلك بالظاهر قال والنفاق والكبر والفخر والخيلاء والحسد والغِلّ والحقد والبغي والغضب لغير الله والغيظ لغير الله والرياء والسمعة والغش والبخل والإعراض عن الحق إلى آخر ما ذكره سابقا ثم قال عقب أمثال هذه يذم العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقه وشرب الخمر ونحوها من كبائل البدن هذا بعض الطلاب علم قد لا يدركوا يظن ان العكس هو الصواب يحسد ما شاء ويسيء الظن بمن شاء لكن مسألة الزنا ونحوها هذه أعظم عنده من الباطن وليس الأمر كذلك بل الصواب العكس أن منكرات القلب وكبائر القلب أعظم من منكرات الباطن من منكرات الظاهر هذا الصواب الذي تدل عليه الادله والحديث السابق الذي ذكرنا أنه اصل اصيل فيه في هذا المقام قال وأمثال هذه يذم العبد عليه أعظم مما يذم على الزنا والسرقه وشرب الخمر ونحوها من كبائر البدن وذلك لعظم مفسدتها وسوء اثرها ودوامه فإن اثار هذه الكبائر ونحوها تدوم بحيث يصير بحيث تصب قد لا يعلم بها هنا المصيبه قد لا يعلم بها قد يكون مراعيا صباح مساء معجبا بنفسه لكنه لا يدري لماذا لانه لا يعرف معنى الرياء ولا يعرف علامات الرياء ولا يعرف معنى الإعجاب الذي يكون مبطلا للعبادات ولا يعرف علاماته ان كيف يميز يظن انه على ماذا على خير قال وذلك العظم افسدته وسوء اثره ودوامه فإن آثار هذه الكبائر ونحويها تدوم بحيث تصير حالا وهيئه راسخه في القلب بخلاف آثار معاصي الجوارح فإن سريعه الزوال تزول بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفره قال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه هذا حديث أصيل في هذا المقام ما من متكلم من أهل علم في مسائل القلب الا به بهذا الحديث إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلاح الجسد كله جعل صلاح الجسد جعل صلاح الجسد كله مبنيا متفرعا على صلاح القلب هذا حديث واضح بين وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والقلب ملك الاعضاء وهي جنوده وتابعه له فإذا فسد الملك فسدت الجنود كلها كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه القلب ملك والاعضاء جنوده فإذا طاب الملك طاب الجنود واذا خبث الملك خبثت الجنود فمن اعطي قلبا سليما من هذه الامراض فليحمد الله تعالى ومن وجد في قلبه مرض من هذه الأمراض وجب شرعا وجب عليه أن يعالجه حتى يزول فان لم يعالجه اثما اثما لان لو ترك واجبا وانما ياثم من هذه الأمراض على ما نواه وقصده بقلبه دون ما خطر بقلبه أو سبق إليه لسانه ووهمه هذا سياتي بما يتعلق ب بعض المسائل المتعلقه باعمال القلوب اذا كانت موافقه للطبع كالحسد قال ابن تيميه رحمه الله لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه حينئذ إذا كان في نفسي شيء من الحسد إذا لم يترتب عليه عمل ظاهر فلا يؤثر فيه ويعالجه ويحاول ان يزيله لكن إذا بقي معه عاصرا في القلب ولم يترتب عليه حينئذ لا, لا لا نقول بي باسمه ثم قال الرحمن تعالى فمن الاخلاق الرديه الغيل ذكر امثله لهذه الأخلاق الرضية وسيذكر كذلك امثله للاخلاق المرضية يريد ان القلب بماذا بالاخلاق الرضية ويتجنب الأخلاق السيئه الرديه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين